يلا يتسابقوا على الموت وش اللي فتحاوينا وش شجاع Fathawi, البركان amma, لاجلك يا ابو عمار واحمد محمد قلبي الأسد جواها الموت والله ما يخشى اسم الفتح على الله الله يحمي ابن محمد قلبي الاسد جواها الموت والله ما يخشى اسم الفتح على الله رحنا البركان الفتحاوي لش لك يا أبو محمد وحمي بمحمد يحمي ريحه سباق أعصاب رحنا البركان الفتحاوي سبق أعظام واحمد محمد أحمد وجيدك فتحا ويا أمك مجد القدس حنعيد وشبال الأخصى يلقب واحمد محمد أحمد شايديك فتحاوي يا إمم المجدي القدس حنا عيد أشبال الأخصى مكان رحنا البركان الفتحاوي ناجلك يا ابو عما و محمد احميد رياح وسبق أعظام رحنا البركان الفتحاوي ناجلك يا ابو عما و محمد احميد رياح وسبق أعظام على جدو فتحاوي سعد حميد لبنان تشهد له يا فتحو والتاريخ يا الشد على جدو فتحاوي سعد حميد لبنان تشهد له احنا البركان الفتحاوي لاجلك يا ابو عمار واحمد محمد حميد ريح وسبق اعصار احنا البركان الفتحاوي لاجلك يا ابو عمار بغاصا احنا البركان الفتاوي لجلك يا ابو عمار وحميد محمد حميد ريحه حب سبق اعصار يتسابقوا على لفتحة وين اخوة الشجاع يفوق ولجل الشرف ناوين احنا البركان الفتحاوي لجلك يا ابو عمال واحمد محمد ريح وسبق